قال والكرامة الله حق وأفضل الكرامة الدوام على الطاعه والاستقامة وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. على الولاية لا يدل بمجرده على الولاية. الولايه بالكسر الإمارة والحرفة والولاية بفتح النصر والنصرة والمحبة. الكرامة يا الحق. الكرامة هي خارق خارق مثار العادة يجري على يدي. ولي على ذي مؤمن ببركة اتباع اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا سمى كراما خارق العادة إذا كان يجري على يد مدعي النبوة فهي معجزة. معجزة وإن كان يجري على رجل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كرامة وإن كان يجري على يد منحرف فهي شعولة سحر وشعولة كما يجري على ذي جاء خارق العادة قد تكون كشف قد تكون فيه. كما كشف ل... لعمر رضي الله عنه وعلى منبر وخشوا له عن جيشه في العراق وجعيان وجع... عصوه منه لياسا إلى الجبل فهلق الله الكلمة في أذنه ولزم الجبل وكما خرج عباد بن بشر والسيد بن حضير من عند النبي صنفيرية مظلمه فاضاء لهما سوطاه هو. كل واحد عصاه يضيئ له فلما افترق الله لكل واحد سوطه إلى بيته والتأثير مثل ما مع... مثل عبد بن حضرمي مشى على البحر وعبر الجيش عليه لما تفقدوا أنفسهم وكانوا لله ركع سجدا هذه كرامة لهم عبروا للجهاد في سبيل الله عبروا النهب على أرجلهم من دون, من دون مركب هذه سمى كرامة خارق العادة إن حصل على دي مدع النبوة هو مبيزة مثل الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم مثل العصا والموسى وين حصل على يدي صادق صالح مثل المتبع النبي صلى الله عليه وسلم كرامة وين حصل عادة منحرف فيها حالة شيطانية نعم وأفضل افضل ما يعطاه الإسلام كرامة الدوم على الطاعة الاستقامة إذا وفق الله لاستقامة على طاعة الله والدوم على طاعة الله أفضل كرامة هذا اللي تطلع إلى المؤمن بعضهم يتطلع إلى خارق عادة وأفضل الكرامه أن توفق لطاعة الله وخرق العادة لا يدلوا مجرد عالو إلى عيه لأن خلق عادة يخرق للمنحرف المسيح الدجال خرقت له, له العادة وليس ذلك ذلك على صلاح بل هو فاشل كافر نعم قال وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان نعم هذا صاب ان كل مؤمن تقي الولي هو كل مؤمن تقي قال الله تعالى ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين عملوا وكانوا التقوى كل مؤمن تقي فهو ولي بالله وأما الولي عند فهو معروف عندهم وكان كان على يعني معتقد معتقد الصوفية وكان له أحوال يسمونه ولي ان الولي هو كل مؤمن تقي وكل مؤمن ولي للرحمن ولهم من الوجاه فقد لم فيه من التقوى والغلات تلد تنقص قص وتقوى تضعف كالإيمان نعم قال ولا عصمه للمكاشفات والمخاطبات إن الدعية ونحوها من الاحوال نعم إذا دعا شخصا أنه كشف له وأنه أعطي كشف كشفه عن ما يصبح في المستقبل وكشفه عن ما يكون في بلاد بعيدة ما يدل هذا على أنه محصر يدل على أنه ملي لله قد يكون خير وقد يكون شر وكذلك المخاطوة الدعاء الدعين خاطب الله تقول أنه خاطر بدون جوال خاطر من في الشرق أو في الغرب وأن هذه كرامة لا اعطيها ما تدل على الصلاح إلا إذا كمستقيم أرطاء الله نعم قال ونقل مصدريات التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد نعم ينقل مصدر التشريع إلى الهوى يعني يشرع بالهوى لا بالوحي هذا لا شك قال آف رأيت من اتخذ إلى هذا لا شك أن هذا من أشد من أهل Vega نعم قال وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين نعم تمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل نعم إذا وفق الله إنسان للعلم والعمل فهلا هو فقه في الدين هو فقه في الدين mean you're Protection وفي والعمل وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين قال الله سأل أبو أئمة يهدون بأمننا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقين فبالصبر واليقين تنال الامامه في الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين نعم والالتزام بمنهج أهل السنة بالجملة وعند تقرير مسائل خاصة يثمر صدق إلى السلف ويوحد الصف ويجمع الكلمة ويكثر الصواب ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحسن النجاة والفلاح بالدنيا الدنيا والآخرة نعم الاسلام بما يجعل سنة والجماعة هو عند تقييم مسائل الإيمان يثبت هذا يثبر صدق الاسلام إلى يعني الشخص الذي يظهر من يجعل سنة والجماعة يبتعد عن البدع ويعمل بما بما كان عليهم من الجسر واصحابه هذا يدل على صدق الانتساب بالسر في وسط صادق اذا كان الشخص يعني التزم بما كان من السنه والجماعه الكتاب والسنة وقال انا من السنه وصحيح هكذا مستقر هذا يدل عليكم من السنه والجماعه هذا يدل عليك صادق إذا الإسلام من الجسر والجماعه يثمر صدق الانتساب إلى السلك ويوحي الصف ويتمع الكلمة هكذا يعني إذا كان ملتظم جمسون الجماعة هذا عن صادق في الانتساب وحريب بيش لأنه كنا سبب في جمع الكلمة ويكثر الصواب ويقلل الخطأ إذا كان جمسون الجماعة إذا كان ملتظم جمسون يكثر الصواب العبد ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحصل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة نعم هذا واضح نعم قال الباب الثاني حقيقة الايمان واركانه الفصل الاول حقيقة الايمان بالله تعالى الايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين وامام المرسلين صلى الله عليه وسلم اتفقت عليه كلمتهم واجتمعت عليه أئمتهم وتلقاه خلفهم عن سنفهم طيب هنا هذا فصل في حقيقة الإيمان بالله تعالى قال الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله ورسله ورسله ورسله وقضله خير وشده عقيلة المسلمين أو التبعيد لسنة خاتم النبيين ومسلمين اتفقت عليه كلمتهم ويجتمع عليها ائمتهم وتلقاه خلفه عن وهذه هذه اصول الايمان التي جاءت في الحديث جاء في هذه جبريل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه اصول الدين اصول الايمان وأركان الايمان هذه عقله المسلمين ومتميز لسنه الخالق بالنبي يوم السبت وذكر الله في ايه البر يقول ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتب والنبي عليه خمسه ولكن البر من امن بالله وملائكته ورسله قوله تعالى كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد امر الله عن بعيد الكفر في هذه الخمسه فدل على الايمان والايمان بهذه الرسل خمسه والسبت قول الامام بالقدر دعا قولتله ان كل شيء خلقه بقدر هذه اصول الايمان نعم قال والايمان بالله والنطق بالشهادتين اول واجب على المكلفين والمؤمنون اهل ولايه الله يحبهم ويحبونه ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الامن في الدنيا والاخره وهم مهتدون نعم الايمان بالله نطلب الشارتين هذا اول واجب على المكلف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه مع اليمن قال له انك تاتي قولها فيقول اول ما تتعمري شاركوا ان لا إله الا الله ولقوه النبي صلى الله عليه وسلم مرسولا الناس حتى يشهدوا ان لا اله الله فدل على ان الإيمان بالله نطلب أول واجب على المكلف خلافا لاهل البدع المذموم كالاشاره وغيرهم اللي قال اول واجب الشك البدع تشك في فيه. من حولك ثم تنتقل وشكي للأقي تشك تشك في السماوات من وجدها تشك في وجودها نعوذ بالله هذا باطل وبعضهم قال أول واجب النظر يتعمل وتنظر ثم تنتقل النظر بعضهم قال, قال أول واجب القصد إلى النظر وكل هذه القوات الثالثة باطلة الصوء أن أول واجب التوحيد التوحد فالإيمان ورقش هذا هو الواجب نعم قال والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه وبيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إيش هو الحجة؟ والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه وبيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقبل ذلك المؤمنون أهل ولاية الله يحبهم ويحبونه ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه هم لهم الامن في الدنيا والاخره وهم مهتدون هذا باخذ من قول يتدلى عليه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ويخشونكم عن دينهم فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله عن المؤمنين وعزه عن الكافرين يجاهدونهم ولقول الله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ويقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فالذين امنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا ولا بخطو إيمان وتحريم بدون الشرك ولايك لهم الامن على في الاخره وهم مهتدون في الدنيا. نعم. قال والحجة في معرفة ونقيضه وبيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحجة, الحجة، في معرفة الإيمان ونقيضه. نعم. وما ينقضه. إنما في بيان الله ورسوله. كيف تعرف الإيمان؟ كيف تعرف الإيمان؟ إنما هو ببيان الله ورسوله والله الله بيان للإيمان بيان للإيمان بقلها الإيمان تبه بالله ولا كذا إذا البيان انه هو الله ورسوله نعم قال والإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب واجزاء له أدنى وأعلى فأعلىها قول لا إله الا الله وأدنىها اماطه الأذى على الطريق والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها. نعم الإيمان الشريف اسم لمعنى لشعب وعزة له أدنى وأعلى. فعلىها قول لا إله إلا الله. هذا ربطنا طريق هذا شرح الحديث. الإيمان سبعون وسبعون شعبة. فعلىها قول لا إله إلا الله. وادناها يربطنا الطريق والحياء شعوت الإيمان. هذه فريضة مسلم سبعون. بيقول الرسول في روايه البخاري الايمان بيضع وستون شعبة يعني بيضع 60 شعبة ينال الايمان شعب واعلى الشعاب كلمه التوحيد واجلها من الطاعات طيب وبين الاعلى والادنى شعب قد يكون منها قريب منها ما يكون قريب شعب الشاهد وهم ما يكون قريب من شعب شروط الايمان ومن سنن قاتلات حتى شذل الله قالوا أدناها لماذا عن الطريق والأسبية يتعلق ببعضها كما تعلق بجميعها سوء الإيمان عنها تتعلقوا ببعضها كما تتعلق نعم والإيمان اعتقاد وقول وعمل ومنه باطل ومنه ظاهر فالباطل ما استقر في القلب وهو أصل الإيمان والظاهر ما بدا عن اللسان وجوارح الإنسان والايمان الباطن على ضربين قول وعمل فالاول قول القلب وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد والثاني عمل القلب وهو الاخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإدعال له والولاء والخوف منه والرجاء والمحبه والحياء والاجلال والتقى والاخضاعات والرضا والتفكر والصبر والصدق والشك والخضوع والخشية والتاله والانابه والتوكل والاستعانه ونحو ذلك نعم بقوله سبح الله الإيمان الايمان اعتقاد وقول وعمل ومنه باطل ومنه ظاهرا هذا اخذ السنه الجامعه من الايمان قول وعمل عشان يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجناد بالقلب وعمل بالاركان الجوار يزيد بطاعه والموصيات هذا ايش؟ هذا السر الايمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بطاعه والموصيات فقلب قول الإيمان قول وعمل والقول قسمه قول القلب وهو التصديق القلبي و قول اللسان هو النطق الشفهي والعمل نوعان عمر القلب وعمر الجوارح كل هذا دخل في مسمى الايمان الايمان اعتقاد وعقول وعمل ومنه باطن ومنه باطن ضحى الذي ظهر الجوارح من الصلاة والصيام وتلاوه القران وباطن ما يكون في القلوب من العقيده الصحيحه والعقيده والحرفه والحسد والبغض هذا نوع من عمر القلوب نعم قال وأعمال القلوب اصل كل خير أني ما اعتقاد من قلوب ومنباط المظاهر، فالباطن في القلب الباطن هو الإستقرار وراء والظاهر ما بدأ على اللسان والجوال. الباطن مستقر في القلب. في القلب والظاهر ما بدأ على اللسان الظاهر ما ما يعني على اللسان والإيمان فالباطن ما استقر في القلب، ما القلوب. الصدق والحب والاخلاص والشرف وهل أصله من؟ والباطل والظاهر ما بدأ على اللسان والجواح يتكلم على لسان والإيمان الباطن على ضربين قول وعمل قول وعمل الأول قول القلب هو علم وتصديق ويقين وأعتقاد الإيمان الباطن عن نوعين نوع الأول قول القلب هو علم وتصديق ويقين والثاني القلب هو في عمل, هو القول قلب عمل قلب هو العلم والثاني القلب هو الإخلاص يعني الإيمان في قول وعمل قول قول القلب الباطن القلب العلم والاعتقاد عمل القلب هو له التعظيم والقبول والتسليم والذل والولاء والخوف منه والرجاء والمحبه والحياء والإجلال والتقوى والإخبات والرضاء والتفكر والصبر والشكر والخضوع والخشي والتألف والإنابة والتوكل والاستعانة والحزال هذه كلها من القوى القلوب ومن الإيمان نعم والإيمان اعتقاد وقول وعمل ومنه باطن ومنه ظاهر فالباطل ما استقر في القلب وهو أصل الإيمان والظاهر ما بدا على اللسان وجوارح الإنسان والايمان الباطن على ضبيه قول وعمل فالاول قول القلب وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد والثاني عمل القلب وهو الاخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والاذعان والولاء والخوف منه والرجاء والمحبه والحياء والاجلال والتقى والاخبات والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشيه والتأله والانابه والتوكل والاستعانه ونحو ذلك واعمال القلوب اصل كل خير وعنها يصدر كل بر وهي على العبد الزم واوجب وفي الاخره انفع واثوب واذا زال قول القلب أو عمله بالكليه فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان بالكلية وما في القلوب من الإيمان هو الأصل لعمل جوارح الإنسان قال الله والإيمان أثقاد وقول وعمل ومنه باطل هو هذا هو أثقاد والسنة جمعا أن الإيمان أثقاد بالقلب وقول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل, بالقلب وعمل بالجوارح منه باطل منه ظهر وعبارة صلة في هذا لها يعني متنوعة منهما قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة من قصو من العصيان قول باللسان معروف وعمل بالجنان الجنان القلب سمي الجنان لأنه مستثل منه جنة سمي الجنة لأنه تفسر ما فيها وعمل بالاركان الجوارح يزيد بالطاعه والصبر بالعصيان قال بعضهم الايمان قول وعمل قول وعمل قول قسمان قول القلب والتصديق والاعتراف وقول اللسان والنطق والعمل نوعان عمل القلب واديه والاخلاص وعمل الجوارح ومنهم قال الايمان قول وعمل وليه ومنهم قال الايمان قول وعمل وليه ولي وسنه كل هذه العبارات السلام على هذا فيكون الإيمان مكوّم من هذه الأمور مكوّم من قول القلب القلب له قلب وله عمر قول القلب هو التصفيق والاعتراف والاقرار وعمل القلب عمال القلوب نية والإخلاص خوف وجه والمحبة وقول اللسان هو النطق ومنهم قال اللسان له قول على وقول اللسان النطق بالشارتين، وعمل اللسان بقية الكلام وعمل القلب وعمل الجوارح الجوارح كالصلاة الصين هذا عند أهل السنة وجمال خلاف المرجح عند مرجح يقولون الإيمان لا يكون إلا بالقول الإيمان لا يكون لا بالقلب والكفر لا يكون لا بالقلب يقول الايمان يكون بالقلب فقط وهو التصلي إذا صدق فهمهم وأما الجوارح ما يسمى إيمان ما يتكلم بالسلس الإيمان وما يعمل في جواح الإيمان والكفر لا يكون إلا بالقلب وهو الجحود وأما العام لا يسمى لأنه نطق يتكلم الكفر ما يسمى كافر أو سجد الصلاة ما يسمى كافر يكون هذا على هذا قول حق هل قال باطل والصواب أن الإيمان يكون بالقلب كما لو نعم نطلب الشارة ويكون بال أيضا يكون بالجوارح ك الصلاه والصيام إما وكذلك ايضا يكونوا بالقلب وباللسان وبالجوارح وكذلك الكفر يكون بالقلب كما لو جحد امرنا جميع علم اضطر يكون جحودا ويكون شكا في القلب ويكون باللسان كما لو سب الله وتقرص ويكون بالجوارح كما مثل الصلاه اذا في فرق خلاف بين البرجة وبين السنة, السنة يقول الايمان يكون بالقلب وباللسان والجوارح، والكفر يكون بالقلب وباللسان والجوارح. البرجه يقول لا الايمان لا يكون لا بالقلب والكفر لا يكون بالقلب وما يكون بالجوارح ما يسمى إيمان ولا يسمى كفر واذا سمي فهي تتسم مجازية وهذا باطل خلاف ما دلت عليه النصوص الايمان اعتقاد وقول وعمل ومنه باطل ومنه ضعف عرف الباطن مثل ايش النية والاخلاص والمحبه، حبه كما يكون على الجوارح الصلاة والسلام فالباطن في القلب وهذا اصله فيمان في القلب في القلب هو, هو, هو التصديق ولكن نقول ليس خاصا به الباطن مستقر في القلب استقر في القلب هو اصل, ليس في القلب أصل الايمان هو ولكن يكون في القلب الخاص يكون محبة. يكون الرغبة والرهبة والشكر وغير ذلك فاذا الباطن ليس خاصا باصل الايمان والباطن مستقر في القلب صح الباطن مستقر في القلب لكن يستقر في القلب اصل الايمان يستقر في غيره اصل الايمان التصديق غير التصديق ويستقر في القلب الخوف والمحبه والرجاء والرغبه والرهبه والاخلاص والتوكل والصبر والرضا كل هذا يستقر في القلب هذه من اعمال القلوب وليس أصل. أصل تصديق الاكرام إذا قل المولف الباطن مستقر في قبوه أصل إيمان هذا فيه قصور فيها قصور الباطن مستقر في القلب هو أصل الايمان وكذلك أعمال القلوب تستقر في القلب غير أصل الايمان والظاهر ما بدأ على سنه جوارح صحيح والإيمان الباطن على ضربين قول وعمل هذا أيضا ما يتم قوله الإيمان الباطن على ضربين الآن وفي الاول قال متخصص باصل الايمان ثم قال لمن الباطن العضوي قول وعمل فالاول قول القلب هو العلم والتصديق واليقين والاعتقاد والاقرار ايضا يضاف القلب علم وتصديق ويقين واعتقاد والثاني عمل القلب هو الاخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والاذعان والولاء والخوف والرجاء والمحبه والحياء والاجلال والتقى والاخبات وأخبث إلى ربك السكون والتسليم والانقياد لله عز وجل والتالف والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشيه والتالف والإنابة والتوكل كل هذه من اعمال القلوب هذه كلها تستقر في القلب هذا خلاف العباره الاولى والعباره الاولى واعمال القلوب اصل كل خير نعم اعمال القلوب هي, هي اللي تدفع لسان العمل استقر في القلب الايمان من بعد حاله الجوارح استقر في القلب الإخلاص كذلك اعمال القلوب اصل كل خير وعنها يصدر كل بر عن أعمال القلوب اذا صار الخير في اعمال البر صار المحبة في أعمال في القلب صدرت الجوارح على أعمال الصادة صدق وصام وصلى وأحسن وزكى وصامي أعمال القلوب اصل كل خير وعنها يصدر كل بر وهي على العبد ألزم يعني أعمال القلوب وهي على عبد أزم واوجب وفي الاخره انفع واثر اللي هي اعمال القلوب نعم المعول على اعمال القلوب واذا زال قول القلب وعمله بالكليه هذا سنة مجمعون على زوال الامام بالكليه اذا زال قول القلب هو التصديق والاقرار اذا زال التصديق هذا زال الإمام شخص غير مصدق غير مصدق لم بالله ولا برسوله هذا يسير بالاتفاق هذا قول القلب زال قول القلب والتصديق والاقرار والاعتراف هذا يزول عن الايمان اما عمل القلب ففي خلاف من زعم قال ان زالت اعمال القلوب زال الايمان ومنهم قال يبقى الايمان هنا بسويه تفصيل اذا زال قول القلب فهذا السنه والجماعه على انه يزول الايمان اما القلوب قال يزول الإيمان ومنهم قال لا يزول وما في القلوب من الإيمان هو الأصل وما في قوم أبين هو الأصل اللي عمله الجوارح الأصل ما استقر في القلب ثم تنبعث الجوارح الخلا نعم قال والإيمان الظاهر على قسمين قول وعمل فالاول قول اللسان وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يؤدي مؤداها ومعناها التزام العبودية لله دون سواه والتزام الطاعة لرسول الله واتباع هدى تصديقا لخبره وانقيادا لشرعه فمن أقر بلسانه وكذب بجنانه كان مسلما في الظاهر منافقا في الباطن ومن قول اللسان الدعاء والذكر والحمد والشكر والاستعادة والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوه القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك الثاني عمل الجوارح بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وصلة الارحام وبر الوالدين والدعوة والتحاكم والقضاء والحسبة ونحو ذلك وكما لا ينفع ظاهر لا باطن له وان حقنت به الدماء وعصمت به الاموال فلا يجزئ باطل لا ظاهر له الا اذا تعذر بعجز او اكراه وخوف هلاك فتخلص العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطل وخلوه من الإيمان واذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء ولا بد نعم يقول الايمان الظهر على قسمين قول وعمل الإيمان الذي يظهر على قسمين قول وعمل وكذلك الايمان الباطن على قسمين قول وعمل عرف الإيمان الباطن الإيمان الباطن على قسمين قول وهو تصديق تصيغ الضوى هذا هذا قول القلب الباطن وعمل وهنية والأشخاص الصدق والمحبة والإيمان الظهر على قسمين قول وعمل فالأول قول اللسان كان نكره يقول اشهد لا اله الا الله هذا قول الشهر هذا الامام الراحل قول الشهر هو الذي قرر لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وما يؤدي مؤداها ومعناها كلمه التوحيد التزام العبوديه لله دون سواه معناه التزام العبوديه معناها ان تعمل لله باخلاص تؤدي العباده باخلاص ومعنى شهاده ان محمد رسول الله التزام الطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هدى تصديقا للخبر وانقيادا للشرف والامر والنهي قال فمن اقر بلسانه وكذب بجنانه كان مسلما في الله ومنافقا في من اقر بلسانه قال لا يهرب بلسانه لكن قلبه مكذب هذا منافق ينفع في الدنيا يحقد دماءه وماء وامواله ولكنه في الاخره اذا عليه وخلد في النار كما كان المنافقون عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالشارتين ويصلون ويصومون ولكنهم مكذبون في الباطن قال تعالى إن المنافقين في الدرك الاسهم من النار ومن قرب لسانه وكذب بجنانه عن قلبه كان مسلم في الظاهر ماذا يفيده الاسلام في الظاهر يعد من المسلمين و... ولا يقتل ويسل له أمواله وإذا مات سل عليه لكن ما يمفع هذا عند الله ما يمفع هذا عند الله هذا تعامل وعند مسلم في الدنيا ولكنه في الآخر في الآخرة في الذكرة الله رضي ومن قول اللسان يعني يمثل يقول لسان الدعاء اللهم اغفر لي هذا من قول لسان والذكر سبحان الله والحمد الحمد لله والشكر والاستعانه اعوذ بالله من الشطاير الرجيم والاستعانه اللهم اعني على ذكرك والامر المعروف والنهي عن المنكر وتلاوه القران وتنزيل كل هذا من قول لسان ومن عمل الجوارح الصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد وصلاه الارحام وبر الوالدين والدعوه والتحاكم والقضاء والحسنه يقولون فما لا يصع ظاهر ولا الباطن له وينحصرت به الدماء وعصرت به الأموال فلا يجزي باطن ولا ظاهر له الا اذا تعذر بيعه ولا شرا وخوفي هلاك يعني كما لا يصع الظاهر ولا الباطن له اذا عقر لسرب شر في الظاهر والباطن مكذب ما يفعل لكن يا الدنيا تحقر به الدماء وتصم بها الأموال اذا قال سبحان الله الله خلص حكمنا بانه مسلم و قصم دمه فلا يقتل وقال له ماله. لكن إذا كان مكذف الباطن ما يفعل الله قال فلا يجزي باطن لا ظاهر له الباطن يعني شخص في الباطن مصد لكن ما فيه امتلع عن نطقب الشهلتين لا ما يكفي لا بد أن نطقب الشهلتين إلا إذا كان عاجز أبكب أو وضع الصيف على رقبته وقيل إذا نطقب الشهلتين قتل لك هذا يوم فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطل إذا تخلف العمل ما يعمل في الظاهر وليس هناك مانع دليل على الباطل فاسد لو كان باطل صالح نعم الباطن دليل على فساد الباطن من الايمان واذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء ولو يعني إذا وجد المقتضي للإيمان شخص مصدق ولا شيء يمنعه ألا يقصد ذلك أن ينطق بالشارتين فلا شخص يقول أنا مصدق أنا مقرد مؤمن بالله ورسوله وليس فلا أحد يمنعه ولا أحد يمنعه من النظر ثم لا ينطق بالشارتين هل هذا معذور ليس المال إذا وجد المقصدي وعده من مانا فقد وجد الشيء ولا ان أنطق بالشارتين فإن امتلع دل على كذب إنه ليه ليس أحدهم لو كان عندهم إلا أنطق بالشارتين ما فيه شيء يمنعه ما الذي يمنعه إلا إذا كان هناك من يهدده ونضحه بشكله